صلات صرام يا ذا الله اكبر الله اكبر الحمد لله انصراف النزين ان انت عليه غير المقصود عنه ولله نني يا تجروا رجعتم اليه قل لا تعذرون لنؤمن لكم الله وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينفيكم بما كنتم تعملون سيحنكون بالله لك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 ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويستخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نحهد وإياك نستمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين استمعوهم بمشتال رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدت لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب نافقون ومن أهل المدينة مردوا على النساق لا تعلمهم نحن نعلمهم َعَجذِبُهُم الرتَيْلدُمَّ يرَدّونَ إِلَ عَذاابٍ ععَظيم وَخَرونَعجرََكوا بِدونُنُوبِ خَلَقُوا عَمَنَطَالحَ وَآ خَرَتَْهِ أَنْ تَ اللههُ أَ يَجُوبَ عَلَم إِ اللهَّ ن غبُور الرَّحيم خُذْ مِن أَمْوالِهمْ قَدَقَ جَدُ قَْحِهُم وَتُجَسم بَِا وَوطلِّ وَصَلِّ عَلَيْهِ إِنَّ طَلَاتَةَ سَكَلٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ إِبَادِهِ وَيَعْقُدُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابَ الرَّحِيمٌ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 والذين اتخذوا مسجداً ضراً وكفراً وتسليقاً بين المؤمنين وإرصاداً وإرصاداً لمن حارم الله ورسوله من قبل وليحلقن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبداً لمسجد أسرس على التقوى من أول يوم نحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أستس بنيانه على تقوى من الله ورضواني خير أم من أستس بنيانه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 إِنَّ هَذَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمَنَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا مِنَ النَّاسِ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّهُمْ إِلَى اللَّهِ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 الراجعون الساهدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين الذين النبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين الجحيم فَمَا كَانَ الِاسْتِغْفَارُ لِإِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن نَّوْعِنٍ وَعَادَهَا إِيَاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأواه حليم وَمَا كَانَ الله لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُم مَّا يَشْتَهُونَ إِنَّ الله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ذلك يوم الدين إياك نحبه وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين لقد تاد الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين استمعوه في ساعة العسرة بعد ما يزيغ قلوب فريقين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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نقض ولا مخلط في سبيل الله ولا يطعون موطئا ولا يطعون موطئا يغيغوا الهسار ولا ينالون من عدوهن يبقى إلا كتب لهم به عمل طالح إن الله لا يضيع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 يقضوا في الدين ولينذروا قومهم, قومهم إذا رجعوا إليهم لأنهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين ينونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المستقيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نحفظ وإياك نستعين اهدع الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الظالين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمالا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوب مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتلون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون وَيَرَىٰ نَعْلَهُ السُّورَةُ نَظَرَ بَعْضٌ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ قَرَصُوا ۖ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ۚ وَقَالَ يَأْتِيكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش الكريم فإن تولوا فقل حسي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الزين إياك نحب وإياك نستعي اهدنا الصراط المستقيم صراط النبيل أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين أم بسم الله الرحمن الرحيم ألف نام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للمسا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 ثَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ما مِن شَيْءٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ زَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ ربكم أفلا تذكرون الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ فَعْبُدُوهُ إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين هامنوا وعملوا الصالحات بالقفق والذين كفرونهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء رنور وَقجر م نازل للتعنوا عدد السلين وَشساب ما قَلَقَ الله ذلك إِ بِ حقّ يغَصلهيات لق يعنم الله أب الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نحذ وإياك نستعين اهدع الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين ان الله في السماوات والارض لآيات لقوم يتقون ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك مهواهم النار بما كانوا يكسبون ان الذين امنوا لَهَا سَيَهْدِيهِم رَبُّهُمْ بِالنَّجَرِ تَجْرِي تَحْتَهُ الْأَنْهَارُ يَهْدِيهِم رَبُّهُمْ بِالنَّجَرِ تَجْرِي تَحْتَهُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ دَعَوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَلْحَمْدُ لله الالين ولو يعجل الله للناس الشر اشكلهم في الخير لقضي اليهم اجلهم فندروا الذي لا يرجون لقوا انا في ضيائه يعمدون واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا فوقه فلما كشفنا عنه بره بره كأن لم يدعنا إلى ضر مسته كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليه ولا الظالم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 وإذا تتلى عليه آياتنا بيات قال الذي للا يرجون لقاء نأتي لقرآن غير هذا أو بدله قل لا يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه إني أقاف عصيد ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم ب فقد لبث فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كببا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من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 من لله فانصروا معكم من المنضرين الله اكبر الله اكبر الله, أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالكي يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدئ الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه غير المغضوب عليه ولا الظالم وإذا أذقنا الناس رحمة بعد غراء مستكهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والذحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين به وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الزين لإن لَا مِن هَٰذِهِ لَئِنْ أَن جِئْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَن جَاءُوهُم إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ على فشاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاقتلق به نبات مع محتى اذا حتى اذا اخذت الارض زخوفها وزينت وطريا اهلغا وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها اننا اتاها كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يتفكرون ترهقهم ذلة مال من الله من عاص كأنما أغشيت وجورهم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانُكُمْ الْأُخْدُ وَجُرُكاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى اللَّهُ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ مِمَّنْ كُنْتُمْ عَلَى عِبَادَتِكُمْ لَغَاوٍ هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم, وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أن من يملك السمع والأبخار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 كذلك حق كلمه ربك على الذين فسخوا كذلك حق كلمه ربك كذلك حق كلمه ربك على الذين فسخوا لا يؤمنون الله الله اكبر الله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 الَّذِي شُرَكَاءُكُمْ مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ قُلْ إلى مِن شُرَكَائِكُم من يهدي إلى الله يَهْدِي إِلَى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 وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن, ولكن تصديق الذي بين يجيه وتصديل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أَم يقولون افتراه قل فأتوا بتورة نذله وادعوا من استطعتم من دون الله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 فان ستجد العم يا ولو كان لا يضطرهن الله صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الظالمين آمين إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أولا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 يعذبون منهم المجرمون اثم الى ما وقع امن بي الان آل وقد كنتم في تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب القلد ذوقوا عذاب القلد هل نجزون سبحان الله أكبر الله, أكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغفوب عليهم ولا الظالمين آمين ويتنبئونك أحق هو قل وربي إنه لحق وما أنظر بمعجزين ولو أن لكل نفس قلمت ما في الارض لنددت به واتره الندامه لما راهوا العذاب وقد يدينهم بالقص وقد يدينهم بالقص وهم لا يبلمون الا ان لله ما في السماء وفي الارض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 وما ظن الذين يكثرون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لدو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشعرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا, من ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهرون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 والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغلي له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من تلقان بهذا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 ثُمَّ دَعَتْنَا مِن بَعْدِهِمْ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَشَاءُوا بِالْبَهْنَاء فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن أَوْ نُزِلَهُ بِآيَاتِنَا بِآيَاتِنَا فَتَذَكَّرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِ لَدُنَّا قالوا, قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَ يَحْرُنُ هَذَا وَلاَ يُفْلِحُ السَّاهِرُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لَتَفْتِنَنَّ عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ في لَكُمُ الْمُلْكِيَاءُ فِي الأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لكما الله, الله الحمد الله رضي العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نشعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالم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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أنتبا وآل قومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قذلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه دينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيله ربنا اطلت على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتهما فاستقيما ولا تستدعان من سبيل الذين لَا يعلمون الله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 دِينًا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ وَجَاوَزْنَا بِدَنِيِّ السَّرَاءِ إِلَى الْبَحْرِ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ حتى إذا أدركه الغرط قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عطيت قبل وكنت من المسلمين فاليوم ننجي لِذَلِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةٌ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَكَانًا مُّبَارَكًا وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَنَسْتَلَبُوا إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنسلنا إليك فاسأل الذين يقررون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْقَاتِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ الله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 الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب المسيح للحياة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 والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين الله, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمتزك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا يُطِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مُرْسَلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَرَادَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ أَرَادَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا السابع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله اصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين الله الله, الله, الله, الله all um. innaa nasta'eenuka wa nastaheedee بك nabdinuka wa natawakkalu 'alayk الخير nabni 'alayka alkhayra نكرك nashkuruka wa la nadhkuruka wa naqlu wa nadru man yfdur Allahumma hiya ka na'budu wa lamma رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد للكفار ملق اللهم اهدنا في من هديه وعافنا في من عافيه وتولنا في من توليه وبارك لنا فيما أعطيه واصرف عنا برحمتك شر ما قضيه إنك تقضي ولا يقضى عليه إنه لا يذل من واليك ولا يعز من عاجيك تبارت, تبارت ربنا وتعالي لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيك ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول إلهنا مولانا خالقنا رازقنا نحن الضعفاء البقراء إليه نحن المخرون المعترفون بذنوبنا نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك بتهال المذنب الزليل وندعوك دعاء الخائف الضريل دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسده ورغم لك أنفه وخاضت لك عيناه إلهنا مولانا خالقنا عز جارك وجلة نارك ولا إلى غيرك يا مهيم الدعواء يا قاضي الحاجات يا مغيث الهفاء اللهم إلا نسألك بأسمائك اللثنى وطفاتك العلاء اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأهوالنا من النار برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم كما جمعتنا في حرمك المبارك وبجوار بيتك العفيق اللهم كاجمعنا في, في جنات النعيم إخوانا على تغر المتقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومع آبائنا وغمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإقواننا برحبتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتك ولا مريضا إلا شفيت ولا مبتلا إلا عافيت ولا ضلا إلا هديت ولا حائرا إلا زللتا ولا ميتا من أمواتنا إلا رحمتا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافي واعفو عنهم بشر نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم هم المهمومين من المسلمين ونسي الكرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أنجل المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم أنجل المستضعفين من المؤمنين في بورما وفي فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم يا بل جلال والإكرام يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا ورجال أمننا بشك فأشغله بنفسه واجعل تدميره تدميرا عليه اللهم إنا نجرأ بك في لحورهم ونعوذ بك في شهورهم اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وهيئته المطالة الصالحة الصيبة المباركة التي تدله عليه وتعينه عليه اللهم وفق جنيع أولاة أمور المسلمين لما تحفه وترضاه اللهم يا الجلال والإكرام أصلح شباب المسلمين في كل مكان اللهم احفظهم من الفتن والسطرف اللهم رزهم إليك رزا جليلا عاجلا غير آجل برحمتك وقبلك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم اللهم اجعلهم قرة عين لأمتهم برحمتك وقضلك يا أرحم الراحمين اللهم أطلح شبابنا ونساءنا برحمتك وقضلك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والسابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجوهك يا أرحم الراحمين الله الله أكبر الله, الله السلام عليكم ورحمة الله السلام